أحد عشر. استمع إلى الجمل وقرأها ثم اكتبها في دفترك أنا أحب ركوب الدراجة أنت تحب العزف على الكمان هو يسافر إلى شمال إفريقيا هي تحب نادي السباحة هم أعضاء في نادي الرياضة يا لها من فرصة جميلة يبدأ قيد الأسماء بعد يوم ستستطيع أن ترى أماكن جديدة